أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنذر على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ما كثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفوالهم يقولون إلا كذبا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 ثمّ بعثناهم لِنَعْلَمَ يُلْحِزَبَيْنِ أَحْصَارِ مَا رَبِثُوا أَمَدَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَدْنَىٰهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَتَرُوَى مِنْ دُونِيِّ رَّبَّنَا ر لَن نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فمن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا الله فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لَكُمْ ربكم من رحمته ويهيئ لكم الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ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 وتحسبهم تحسبهم ايقاظا وهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فضارا ولمجدت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 فلنظر أيها أزدى طعاما فلأتكم برز منه ولتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أَبَدًا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناتعون بينهم امرهم فقالوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم غدما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل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 ولبثوا في تهتهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أَعْلَمُ بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا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 وَيَسْتَغِيثُونَ رَبَّهُمْ بِمَأْوَاهُمْ إِنَّكَ كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا لا نبيع أدر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا عملا لَهُمْ لهم عَدْنٍ تَجْرِي تجري من تحتهم الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا فيها يحلون فيها من اساو ومن ذهب ويلبسون ثيابا خبرا من سندس واستبرق متكين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضذ لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحفقناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا قلت الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك له وأعز نفرا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 ثم من نطفة، أكفرت الذي خلق من طوف ثم من نطفة ثم سوق رجل، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوت بالله. إن ترني أنا أقل من مالا وولدا فأتا ربي أي يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا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 هناك الولاية لله الحق هو غير ثوابه وغير عقبا وضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض اختلط به نبات الارض فاصبح حشيما تذوهه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا إبليس كان من الذن ففسق عن أمر ربه أفتستخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفتهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبطا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونتي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آدانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فربك الغفور ذو لو يآخذهم بما كتبوا عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا وتلك القرى أهلتناهم لما ظلموا وجعلنا لمهدفهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنبيا حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاستقذ سبيله فِي الْبَحْرِ سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتِنَا غداءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على مَا قطصا فوجدا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينه غرقها قال اغرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا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 قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبهك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينه فكانت لمتاتين يعملون في البحر فاردت ان أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وَأَمَّ الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما قريانا وكفرا فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وَأَقْرَبَ رفما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمريه ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتبو عليكم منه ذكرا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وارتلي بزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نسلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذا البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي لنفذا البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما بشوم بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم